الله لا إله إلا هو ليدمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا والدوله تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم فلا تتخذوا منهم اوليا حتى يوالوا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو جاءوكم حطرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنَّ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا دَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَتَجِدُونَ أَخْرِينَ يُرِيدُونَ إِيَامًا نُقْمَ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا عُرْضُوا إلَى الْفِتْنَةِ أُرْقِسُ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَذِرُوا لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا